Book two in sedam de set Itnani wasabaon Itnan wasabaon Morati Wujub amalish şey. Wujub Amal Shay şey. Morati Yzip يز يجب يزم مو صلات توسم يجب أن أرس المكتوب يجب أن أرس المكتوب مو لاة خطيل يجب أن أدفعل الفندوق يجب ان أدفع للفندق, يجب أن أدفع للفندق. Мораш встати يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Мораш veliko يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Мораш biti toчен. Мораш يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد <تصفيق> يجب ان يعبي التنك <تصفيق> يجب ان يعبي <يصح> <تصفيق> يجب ان يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة أووت يجب أن يصل السيارة يجب أن يغسل السيارة انا مو نكوات يجب عليها أن تتسوق يجب عليهها أن تتسووق انا؟ Mora يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ona يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Takoj moramo يجب أن نذهب فوراً إلى المدرسة يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة ت مو نلة يجب أن نذهب فوراً إلى الشغل يجب أن نذهب فوراً إلى الشغل ت <تكوي> مو <مورمو ايتي كزدرونيكو> يجب أن نذهب فوراً إلى الطبيب. يجب أن نذهب فوراً إلى الطبيب فشاقة مرة ناتوبوس يجب أن تنتظر الباس يجب أن تنتظر الباسشكة مرة نوولك يجب أن تنتظر القطار يجب أن تنتظر القطار تبداون مورات نا تاكسي يجب ان تنتظروا التاكسي